صلى الله عليه وسلم أما بعد فاليوم إن شاء الله تعالى هو خاتمة الدروس أليس كذلك؟ طيب نحن قلنا إن المنهج سيكون عبارة عن الصحيح أو المقبول وأنواعه والمردود وأنواع وقلنا وال... إن أنواع المردود كلها تشتق من شروط الصحيح فكل حديث ضعيف أه... لابد أن يكون مرتبط بشرط من شروط الصحيح بفقد شرط من شروط الصحيح فإذا تكلمنا عن شروط الصحيح نستطيع أن نستخرج من خلالها كل أنواع الضعيف. فقلت لكم أنه عندما تفقد العدالة يوجد عندي أنواع من أنواع الضعيف فقد شرط العدالة يترتب عليه أنواع من أنواع الضعيف ما هي؟ أولا نقول أن العدالة قوادح والقوادح بيترتب عليها إيه؟ أسماء من أسماء الضعيف قوادح العدالة أي يا إخواني؟ الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، الجهال البدع خمس قوادة كل قادح من دواد بيترتب عليه اسم من أسماء الضعيف المكذوب العفواً الكذب بيترتب عليه الـ المكذوب تهمة بالكذب بيترتب عليه الـ إيه المتروك الفزق بيترتب عليه المنكر الجهال والبدع منهم شيء اسم إيه خاص بهم لكن يشملهم اسم الضعيف كذلك الكلام في الشرط الاتصال الاتصال إذا فقد وجد يعني أو يطعن في الاتصال ست قوادح هي عبارة عن ستة أنواع من أنواع الضعيف إيه هم ستة قوادح لو قلنا قوادح نقول لانقطاع لو قلنا أنواع الضعيف نقول لانقطاع مش كده شو بقى تسمي اللي المصدر ولا تسمي الاسم المفهوم المنقطع المعلق المعضل المرسل المرسل الخفي التدليس ست دول تكلمنا عن قوادح العدالة وقواعد الاتصال وتكلمنا عن قوادح الضبط اليوم إن شاء الله تعالى نختتم الكلام على قوادح الضبط. كلنا إن قوادح الضبط ما هي فش الغلط، الغفلة، والمقصود بالغفلة كثرتها يعني أو شدتها، الوهم، مخالفة الثقات، سوء الحب. خمس قوادح. يعني خمسة للضبط وخمسة للعدالة وستة للإيه للتصال. طيب لو خد... خدنا الخمسة بتوع الضبط قلنا اول حاجل ايه فحش الغلط وشدة الغفلة الاثنين دولت من اسباب وجود الحديث المنكر مع ايه اللي سبق قبل كده مع حاجة سبق قبل كده في في في العدالة مع الفيسف ماشا ال... الوهم قلنا إن هو من أسباب وجود الحديث المعلل والكلام على الحديث المعلل يعني إيه ده لي شرط الواحده اللي هو عدم الشدود وعدم العلة دول شرطين قوادة عدم الشدود هو إيه إيه قوادة عدم الشدود قوادة عدم العلة العلة نفسها والشدود نفسه ما هو نفي نفي إثبات هتبقى يعني إذا وجدت العلة كده ما عادش فقد الشرط الإيه الخامس من شروط الصحية طيب يترتب عليه الحديث المعلول وبيترتب على الحديث الشاذ في الشذول طيب الوهم قلت يترتب هو من إيه كما قال ابن حجر يعني والكلام ده كله يعني التقسيمة ديت هي يعني من ابتكار ابن حجر تابعوا عليها كثير من, من جاء بعده يعني يعني وأنا التزمت بها يعني لسهولتها وطبعا ابن حجر يعني أهل لأن يعني يقلد ويهتذى بحذوه إلا أن في أشياء برضه يعني إيه إحنا ممكن نختلف معها فيها لكن هو المرحلة دي بتحتم علينا أن إحنا إيه نمضي سريعا يعني يعني إيه هي كمرحلة أولى تقرب العلم إحنا قربنا العلم بهذه الشبكة التي وضعها ابن حجر لكن ابن حجر نفسه خالف كثير من قبله في أشياء خالف فيها من قبله أشياء كان معه يعني الصواب وأشياء يعني إيه جنبه الصواب لكن احنا التزمنا بها على يعني إيه على ما فيها يعني ولم يكن يعني من الوقت يعني مبتعد نحنا إيه نناقش ابن حجر في يعني في من طيب الوهم ماشي خلصناه إيه اللي بعد الوهم مخالفة الثقاط قلنا مخالفة الثقاط لوحدها كده يترطب عليها كم نوع من أنواع الضعيف خمسة أنواع وأنا تكلمت عليها كلمت عليهم في الدرسين اللي فاتوا إيه هم الخمس أنواع المقلوب والمدرج والمزيد في منتص الأسانيد والمصحف أو المحرف والمضطرب يعني يعني ده اكتر قادح هيتعبكو يعني او تعبكم اللي هو القادح الايه مخالفة الثقاط وبيدخل في حاجات كتير مخالفة الثقاط ده من قادح الايه العدالة ولا الضبط الضبط بيترطب عليك من نوع من نوع الضعيف خمس الخمسات كتيره معانا السنة دي مش كده هتتوفر عليك وتسهل تسهل عليك طيب اللي احنا كلمنا عن ايه و من الخمس دولت، كلينا عن المقلوب والمدرج والمزيد والاثن، والمسحح والمحرف. بقى اللي إيه المضطرب، بقى المضطرب هتكلم عليه النهاردة إن شاء الله تعالى، وأكلم على القادح الكام الرابع أو عفوا الخامس اللي هو إيه سوء الحفظ احنا قلنا قواعد الضبط كام انتوا معايا في الكلام ولا انتوا تايهين معايا طيب انا نتكلم بقى ان شاء الله عن الايه عن المطارب المطارب دوت يا اخواني يعني يعني حديث وجد فيه امران تعارض تعارض اوجه يعني اوجه متعارضه رؤي على اوجه متعارضه يعني ايه لي طريقين في اكثر ومع ذلك هي متعارضة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح متعارضة نوع تعارض نوع من أنواع التعارض لا يمكن معه الجمع ومع ذلك لا يمكن الترجيح طيب يعني يعني بدربه في بعض ومش عارفين واحد مش فيش واحد أقوى من واحد يبقى إيه يعني ما فيش في النهاية حد ما فيش غالب ومغلوب ما فيش منتصر فهي كده الحديث المضطرب يعني ما روي على أوجه متعرضة متساوية في القوة أوجه متعرضة يعني طرق واجه يعني طريق أو رواية رواية في اللفظة في المتن يعني فروي على أوجه متعرضة ومع ذلك لا يمكن الج يعني لا يمكن الجمع بين هذه الروايات ولا يمكن الإيه الترجمة فقال الأمر ان الحديث يعني ضعف بسبب هذه الروايات المتعارضة يعني نتكلم عن هو يعني يأتي على المتن ويأتي على الإسناد في حديث ابن حجر مثل بحديث شيبت نهود وأخوتها يعني أبو قرص الدرقة الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك شبتان أراك يا شيب يعني دب إليك الشيب قال شيبتني هود وأخواتها يعني صورة هود وأخواتها لما فيها يعني من من كلام على إيه هو اليوم القيام طيب الحديث هو روي على أوجه كثيرة متعارضة طارة يعني هو هو يرويه أبو أسحاق السبيعي أبو أسحاق السبيع ده مكرر في كل واجه مداره كله كده على إيه؟ على إيه؟ بس حق السبيعي، بس أبو سحق السبيعي. طار يرويه عن عكرمة عن أبي بكر الصديق، وطار يرويه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق. طار يسيب عكرمة أصلاً يجيب مسروق عن أبي بكر الصديق. طار يحط ما بين مسروق وبين أبي بكر الصديق عائشة. روي أنه رواه عن عائشة أصلاً خلنا نقول مسنده عائشة ليس من مسنّد أبي بكر الصديق. وقيل عن عن عمر بن سعد بن أبي قاص عن أبي كريص أوجه كثيرة متعارضة كلها متضاربة ولا يمكن الجامع تخيل ان هو ده كله مداره على الإسحاق السبيعي. يستحيل في الذهن أن يكون الإسحاق السابع أخذوه عن كل هؤلاء أو أخذوه على كل هذه الأوجه فواضح جدا أنه الطرب أنه الطريب سواء كان الطراب من دونه أو منه نفسه يعني لو هو اللي كان وهم وأخطأ واضطرب ونسى الحديث فأخذ يخلط فيه ويروي على أوجه متعارضة أو كان الاضطرب من تلاميذه يعني هو هو على حاله حفظ الحديث ولكن التلاميذ هم الذين اختلفوا واضطربوا في رواية الحديث عنه سواء كان الأول أو الثاني الأمر الأول أو الثاني اللي طرب منه أو من اللي تحته في الحالتين هو مضطرب ولا ولا يمكن الجمع بين هذه الأوجه ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات على على الأخرى يعني مثلا لو كانت رواية أبكر ال عفوا أو عن عكرمة عن أبي بكر هي الأقوى كنا رجحناها وخلص الموضوع رجحنا على على على على اللي, اللي, اللي بعدها أو كانت مثلا رواية عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر هي الأرجح راه أئمة كبار ثقات ومن خالفهم يعني ليس في هذه القوة فترجح رواية الثقات. كان الأمر هان وأخذنا روايه الثقات ورجحناها على ما دونها فعملنا بالراجح وتركنا الايه المرجوح لكن المضطرب بيشترط فيه كما قلت لكم امران الأمر الأول التعارض والتعارض طبعا المقصود بيه التعارض الذي لا يمكن معه الجمع وعدم الترجح عدم في المتن والسند دي انا اتكلمت كده على الايه على السند المتن كله ما تغيرش المتن هدن أخواته المترف المتن بقى زي إيه اللي حديث حديث فاطمة بنت قيس إن في المال لحقا سوى الزكاة روية عنها بلفظ آخر وهو ليس في المال حق سوى الزكاة تخيل المتنين عكس بعض تماما إن توكيده إن في المال لحق سوى الزكاة ليس في المال حق سوى الزكاة الاثنين عكس بعض ومع ذلك يعني الطريق في في السندين واحد هو شريك بيرويه عن مين شريك بيرويه عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس الطريق دهوت في هو اللي ورد به روايتين فدهوت تعارض في المك ولا يمكن معه الترجيع هو أنا طبعا لما أمثل بهذه الأمثلة أنا أقرب المعنى فقط وهذه الأمثلة ذكرت في كتب أهل العلم لكن حد بقى يجي بعد كده مثلا ويقول لا دا الراجح رواية إيه ليس في المال حق سوى الزكاة هو اجتهد في جمع الطرق وترجح لديه الرواية اللي هي بتقول تقول ليس في المال حق سوى الزكاة هو زال عنده الاضطراب، لكن أنا لم يزل عندي الاضطراب. ليه؟ لإن رويتين لازالوا متعارضين ولم أستطيع الإيه الترجيح بينهم. فنحن بنمثل بهذيل الأمثلة على أساس أنه قد تعرضت ولم يمكن الجمع. من استطاع الجمع أو من رجح الرواية الأخرى، فالحديث عنده ليس مضطرب. على الأقل أنا أمثل على رأي من لم يستطع الجمع أو لم يرجح وجها على على إيه على وجه آخر واضح الكلام والكلام ده يعتق... يعني المفروض هو يبقى قاد عندك في كل الأمثلة يعني إيه عشان ما حد يجي يناقش في المثال وي... ويسيب أصل الموضوع يعني إحنا هي أمثلة للتقريب فقط وأهل العلم يختلفون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وفي الحكم عليها يعني في أي درجة تكون نحن نقول هذا الكلام على أساس إيه؟ توفر الشرطين زال أحد الشرطين لن يكون الحديث مضطربا. ده لازم يتوفر في حديث واحد لكي يكون مضطربا وإلا زال الاضطراب هو الكلام فيه تفاصيل تانية يعني أكثر من كده لكن أنا يعني أريد أن أنهي وأتمم المنهج اللي كنت يعني إيه كررت في دماغنا خلاصه لكم و نديكم الأسئلة، أنتوا تخذوا الأمثلة من الأسئلة النهاردة، ليس كده؟ خدتوا أسئلة، ليس كده؟ هترفع النات مم. ماشي ممكن أقرأها معاكو بس على الأساس لو فيه حاجة سؤال مش إيه مش فاهمينه يعني يعني، عاوزين تسألوني فيه قبل ما ن... لقينا هتبقى آخر محاضرة، مش هنقابل بعض بعد كده إلا إن شاء الله طبعاً يعني مش هنقابل بعض في, في الدروس دي طيب كده خلص المضطرب وخلص معاه الخمس أنواع اللي هم أنواع ضعيفة الناتجه عن مخالفة الثقات ماشي طيب في حاجة بعد كده بقى اللي هي ايه القاضح الاخير من قادح الضبط اللي هو سوء الحفظ ماشي سوء الحفظ سوء الحفظ دهوت ابن حجر يعني يعرفه يقول هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه الراوي السيء الحفظ الضبط والخطأ عنده يستويان لم يترجح جانب الإصابة بيغلط كثير يعني بيغلط كثير وأنا مش مش متيقن إن هو أنه ترجح عندي جانب الإصابة في هذه الأحديث سواء هو يستويان أو جانب الإصابة أقل كلاهما يدخل في الإيه في سوء الحفظ طيب ده سوء الحفظ سوء الحفظ قد يكون ملازما للراوي من نشأته من يوم ما بدأ يروي الأحديث وهو سيء الحفظ سالحفظ يعني ضعيف حديثه ضعيف بعض أهل العلم يسمي حديثه بالشاذ بعض أهل العلم يعني الشاذ يعني إيه؟ في أقوال مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ده كلام من حجر وقبله الشافعي والحجازيين جيه هو في يعني بعض أهل العلم يقولون لا يشترط أن يكون إيه؟ ثقة وحتى ولا يشترط أن يكون خالف فالشاذ عندهم أعم من الشاذ عند ابن حجر فهو على قول البعض أهل العلم أن سيء الحظ حديثه شاذ إن كان ضبطه يعني أو سوء حفظه ملازما له من نشأته يعني ما كانش في يوم من الأيام ثق هو طول عمره الحظ بخلاف رجل آخر كان ثقة ثم طرأ عليه أمر ذهبت معه هذه الثقة. يعني طول عمره مستور وضابط يحفظ حديثه. ثم ترى عليه أمر ذهب معه هذا الضبط. ترى عليه إما كبر عجز يعني كبر قوي يعني زي نقول كده بدأ يخرف يعني فهو خلاص يعني المفروض برضو ما هو في فترة صلاحية يعني ما يعني ايه ما هو جه في النهايه وبدا يسوء حفظه انت الرجل الكبير ليس ضبطه ينسى يعني انت تلاحظ هذا الأمر في الايه في من تعرفهم من كبار السن الضبط عنده يسوء كلما يطال في السن كلما يسوء الضبط فسوء ضبطه ترى عليه لأنه كبير في السن يعني زي زي اثر ابن ثابت كده لما طعن في السن ساء ضبطه كان قبل ذلك إيه؟ ثقة طيب قد يطرأ عليه سوء الحظ لعمى أو ذهاب البصر كان مفتحت العمر وكان ثقة يروي من كتابه يروي من صدره ويرجع يراجع أحديثه فلما يعني طرأ عليه العمى فلم يستطع أن يحفظ كما كان يحفظ أول أمره فساء ضبطه أو ساء حفظه، فأخذ يخلط في الأحاديث، يزيد وينقص في المتون وفي الأسنان، أو رجل آخر كان يحدث من كتبه، فاحترقت كتبه أو ضاعت، المهم عدم يعني إن عدمت كتبه لم يجئ لم يعد يعني يحمل كتابا وهو يروي فاعتمد على صدره ولم يكن عنده ضبط صدر فخلط كثيرا طيب الراوي الذي لازمه سوء الحفظ من نشأته حديثه ضعيف وشاد على قول بعض أهل العلم طيب الرجل الذي كان ثقة حينا من دهره ثم طرأ عليه سوء الحفظ حديثه ماذا سنأخذه أم سنتركه سنقبله أم سنرده الأول مردود كله تابل الشاذ مردود الثاني التاني بقى ما كان قبل التخلط يقبل هذا الرجل الذي طرأ عليه سوء الحفظ هو يقولون المختلط اختلط, اختلط عليه اختلط حديثه الذي أصاب فيه بحديثه الذي يهم فيه فأخذ يخلط يعني يزيد في المتون وفي الأسانين هذا الراوي نقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط اليوم اللي اختلط فيه مهم جدا أننا نعرفه اختلط سنة كام عشان الأحاديث التي رواها قبل هذه السنة هي أحاديث صحيحة لأنه كان ثقة يومها أما التي رواها وحدث بها بعد الاختلاط بعد هذه السنة فليست كذلك لأنه كان يعني إيه اختلط فيها ويزيد عن فيها طيب يا إما رواها قبل الاختلاط وتميزت فأقبلها وإما رواها بعد الاختلاط وتميزت فأردها وإما لم تتميز لم يعني لم أستطع أن أحدد هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فهذه يتوقف فيها يتوقف فيها لا يستطيع أحد أن يقبلها طبعا طيب السؤال الوقت كيف أصل لأن أحكمه على هذه الأحاديث بعينها أنه رواها قبل الاختلاط، وهذه بعينها أنه رواها بعد الاختلاط. أستدل على إيه بإن هو ديت إيه؟ أنا أعرف إزاي إن الحديث دهوت رواه قبل الاختلاط. عرف إزاي أنه رواه سنة يعني مثلاً افترضنا إن هو اختلط سنة 179 أعرف زي إنه هو رواه سنة ثمانية وسبعين، مش في كل حديث بيجي يكتب للتاريخ في آخره يقول لي حديث في سنة كذا. أحسنت من خلال تلاميذه تلاميذه إما أنهم أخذوا بعضهم يعني أخذ عنه قبل الاختلاط وبعضهم أخذ عنه بعد الاختلاط وبعضهم أخذ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فالأول فالأول حديثهم مقبول. أما الآخرين في حديثهم مردود لأنهم إيه؟ لم يأخذوا عنه إلا بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط وبعد الاختلاط خلاص هنأخذ بقى من إيه اللي رواه قبل الاختلاط مش هو في تلميس بيرواه عنه قبل الاختلاط هذا يكفيني الثاني بقى إيه زيادت الخير جيه, جيه مجيش مجيش خلاص إن ما زودهاش مش هيضورها يعني، ماشي؟ وبعدين ده لو لو لو وافق فيه التلميذ الذي رواه عنه قبل الاختلاط هذا يدل على أنه مما حفظه هذا ال هذا المختلط هذا الراوي المختلط ولم يخلط فيه. طيب الكلام كده خلص خلصت قواعد الضبط. كلام سهل في الموضوع دوت طيب اللي باقي من من شروط الصحيح اللي ما تكلمناش على قوادحها ايه احنا تكلمنا على قوادح العدالة قوادح الاتصال قوادح الايه الضبط جاء من شروط الصحيح عدم الشذود وعدم العلة قلت لكم ان قوادح عدم الشذود هو شدود نفسه وقوادح عدم العلة هي العلة نفسها وتكلمت عن هذين الشرطين في بداية الكلام عند الحديث الصحيح عند الكلام على الحديث الصحيح مجملًا ما هو الشاذ احنا ممكن نكتفي بكون الكلام مجملًا يعني يعني إيه من ما هو, هو بايد طيب ما هو الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ده كلام ابن حجر وتابع فيه قلت لكم اللي إيه الشافعي ومع الحجازية. بعضهم يقول مخالفة من تقبل روايته لمن هو أرجح منه. عشان إيه؟ مخالفة الثقة تبع ده ياق من تقبل روايته هتشمل اللي إيه الروي الصدوق والروي اللي إيه الثقة. روي الحسن وروي الإيه الصحيح فيقولون إيه من مخالفة من تقبل روايته أو المقبول الرواية ويقولون لمن هو أرجح منه يشمل أيضا طيب بعض أهل العلم لا يشترطون قيد المخالفة كما اشترط ابن حجر ابن حجر اشترط أن يكون الثقة وقد خالف الثقات يعني إذا لما كنا نتكلم على المزيد في متصل الأسانيات كنا نقول معمر يروى عن الزهري عن سالم عن أبي خلفه مالك وابن عيينة فروى عن الزهري عن ابن عمر على طول طيب معمر ثق ولو تفرد بالحديث قبل حديثه طيب ولكنه في هذه الحالة لن يقبل حديثه لماذا؟ لأنه خالف الثقات خالف من؟ خالف الإمام مالك والإمام سفيان بن عيين يبقى الروايات تعرضت آياتها أو أيها نقبل رواية معمر ولا رواية سفيان ومالك لأنهم أرجى إيش كذا وأوث يبقى كذا الثقة خالف من هو إيه؟ أوثق منه طيب ده على كلام ابن حجر وتعرف ابن حجر آه يأتيها على سنة دو طيب الكلام يعني هناك بعض أهل العلم لا يشترطون قيد المخالف منهم الخليلي والخليلي يحكي عن إيه عن عن أهل الحديث أو عن علماء الحديث يعني لا يشترط في راوي الحديث الشاب أن يكون ثقة ولا أن يخالف فيقول هو حديث يشد به شيخ ثقة كان أو غير ثقة سند كذا في راوي ثقة كان أو غير ثقة فإن كان فإن كان ثقة ثقة فيترك حديثه فإن كان ثقة فيترك حديثه وإن كان غير ثقة فمردود يعني هما الاثنين مردودين لكن إيه لكن الاثنين بيتخولوا في الشاذ بخلاف ابن حجر عمل إيه أو أبليه عفوا أبليه الشافعي كان يشترط أن يكون ثقة فقط وأن يخالف من هو أوثق منه كان الشرط أن يكون ثقة وأن يخالف من هو أوثق منه الحاكم قال كلاما غير ذلك فعد مفريد الثقات عدم مفريد الثقات شاذ. يعني الراوي إذا كان ثقة وانفرض بحديث فحديثه شاذ. طيب الثلاثة من الشاذ أنا عاوز يعني اللي أخرج بس إن هو كل شاذ ليست الصورة التي ذكرتنا حجر هي الشاذ وحده ولكن كل هذه الصور شاذة أيضا طيب لو تكلمنا عن هو الشاذ يا يعني أنا ممكن ممكن ندخل كل مخلفة الثقات في الشاذ يعني متعارفين كل أنواع مخلفة الثقات تدخل في الشاذ على قول ابن حجر لو قلنا أنه خلف الثقة فقدم في المتن وأخر خالف الثقات فقدم في المتن وأخر هو خلف الثقات فحديثه شاذ لكن يسمى هذا بعينه مقلوب مقلوب شاذ أيضا ماشي يعني هو ممكن يجتمع, يجتمع شذود مع أنواع كثيرة على الأقل الخمس أنواع اللي هي أنواع اللي مخالفة الثقار طيب الحديث أو الشرط الأخير من شروط الصحيح وهو إيه عدم العلة إذا وجدت العلة فقد الحديث الصحيح شرطه الخامس ووجد عندي نوع من أنواع الضعيف وهو الحديث المعلل العلة التي يقصده أهل العلم في هذا الشرط هي العلة الإصطلاحية علة الإصطلاحية لها شرطان شرط الخفاء والغموض ممكن نعرفها نعرف كده العلة الإصطلاحية دهية هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه مع أن الظاهرة السلامة منه يبقى الحديث ظاهر الصحة لكن طرأ عليه أمر خفي قدح في صحة العلة الخفية اشترط فيها شترط فيها أمران الأمر الأول الخفاء الشرط الثاني القاتح معنى كده أن في علل قادحة غير خفية وعلل ظاهرة على الظاهرة وعلى الخفية تبنؤ العلة ظاهرة وعلة خفية زي إيه الإعضال الراوي بينه وبين من فوقه مسافات طوال بينه رويان سقطان هل هذه العلة تخفى على أحد ظاهرة ظاهرة لكل الناس بخلاف المرسل الخفي أو التدليس هو شيخه وبيروى عنه وسمع منه أحاديث كثيرة هل تظن أن هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث بعينه من هذا الشيخ الظاهر أنه سمع لأنه تلميذه ده الغالي طيب ثم إن في الواقع أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه فيقولون هذه علة خفية طيب علة ظاهرة عفوا علة غير قادحة زي إيه؟ إذا أبدل الراوي صحابيا بصحابي فقد أخطأ أم لم يخطئ أخطأ وهو وهم منهم إذا أبدل ثقة بثقة أخطأ ووهم لكن هل يضر هذا صحة الحديث لا يضر فهذه علة ولكنها لا تقضح في صحة الحديث طيب يكفي هذا الكلام ويكفي ينتهي كده المقرر إن شاء الله تعالى لكن نقول لكم بقى الأسئلة نملأ لكم الأسئلة أو على الأقل أقرأها عشان إيه ت... اللي يعني اللي في سؤال مش فهمه يقول عليه يسأل عليه هي لشتدا؟ كان لسه نص ساعة ما أقول يكون خلاص ساعة طيب الأسئلة يا إخواني الأسئلة عبارة عن ثلاث أنواع من الأسئلة اللي امتحنا هيبقى ثلاث أنواع من الأسئلة ماشي الكلام السؤال السؤالين الأولانيين أسئلة مقالية مقالية يعني هتكتب يعني صفحة صفحتين مثلا بالكتير يعني يعني هتكتب شوية أنا أقول لكم الأسئلة الوقت النوع الثاني من الأسئلة إيه؟ انا هقول لكم الأسئلة دلوقتي هقولها لكم النوع الثاني حاجات سهله خالص صح وغلط في اسئله من كده انتوا عايزين كله كده هو اول اول سؤالين هيبقى أسئلة مقاليه ماشي الاسئله السؤال الثاني صح وغلط كلكم عارفين نظام صح وغلط هتعملهم كلهم صح يا كلهم غلط انت ونصيبك ده لو ايه لو أنت مش مذاكر هيتغمض بقى ويقول إيه؟ هادي بقى دي النوع الثالث من الأسئلة اختر من بين الأقواس سهل خالص مش طيب أنا أقول لكم اللي الأسئلة الأسئلة المقالية هم يعني أقول لكم تمان أسئلة هييجي منهم اثنين ماشي يعني هييجي من ال الثمانية ده اثنين يعني لازم هي الاثنين اللي هيجو في الامتحان من دولت مش خروج عنه سهل الكلام طيب السؤال الأول تكلم عن منزلة السنة في التشريع الإسلام تكلم عن منزلة السنة في التشريع الإسلام فهمين السؤال ده وات دفعوا المحاضرة المقصود بيها إن السنة تأتي مع القرآن على حالات ماشي الحالات ديت أنت تذكرها وتمثل يعني على الأقل هتكتب لي مثلا صفحة كده ولا حاجة هم خمس خمس حالات تقريبا او سته هتمثل بيهم وايه تقولهم وتمثل عليهم سهل كده سهل خالصة. السؤال الثاني تكلم عن المتواتر مع ذكر شروطه المتواتر مع ذكر شروطه يبقى تعرف الحديث المتواتر وتذكر شروط الحديث المتواتر شروط المتواتر تي تحاول تفهمني يعني شروط الشروط يعني هم لو لو اللي أو أربع شروط تفهمني هو يعني الشرط ده مش تكتب لي إيه يعني ال, ال, ال, ال الأربع شروط مثلا تكتبوني في أربع جمل لا أنت حاول إيه أعتبرني أنا مش فاهم وأنت عايز حاول تفهمني أو تقول عندك يعني وأنا أرضى بالقليل يعني لو صفحة كفاية في السؤال ده مش والله بقى أنت امتد بيك الوقت ويعني لا لا لا هو هو في حاجة بس يعني ايه هو كله سأل لي درجات معينة ماشي خلاص ولو جاب ال المطلوبة وكتب أكثر من كده ما يعني أصلا ما أكثر من الدرجة القصوى يعني ماشي لكن في حد أدناه في حاجة في عناصر يا اخوانا أنتوا ايه يعني معلش هو لو شروط ال المتواتر قلنا أربعة ما حدش يكتبل شروط مثلا في ثلاث صفحات ويسيب الرابع ده كده يبغى يبقى ساب ربع بدرجة هياخد ثلاثة من أربعة حتى لو كتب العشرين صفحة هم ثلاثة من أربعة بردو ماشي؟ بخلاف واحد مثلا كتب لي هو كل اللي كتبوا نص صفحة ثلاثة ربع صفحة بس كتب اللي 4. ماشي؟ فانت إيه؟ أما لك الشروط المفروض ت... تعدل الشروط كلها طيب عرف الصحيح واذكر شروطه وقواعد كل شرط عرف الصحيح كلكم عارفين اذكر شروط الصحيح الكام الخامس برضو نفس الكلام ما حدش يكتيب لأربعة شروط ويسيب الخامس ويقول لنا ايه ما خدش درجة النهائية ليه طيب تذكر شروطه وقوادح كل شرط احنا قلنا قوادح كل شرط قلنا في خمسة في العدالة وخمسة في الضبط وستة وستة في الايه ايه أنا, انا لذلك مش عاوز شرح في ده انت قول لي بس الايه الخمس قول لي الست كده تقول الخمس شروط وتأول ال كل شرط ماشي ماشي أنا أقوى من كوكد أقوى والله لو حد لا متسع معه الوقت بقى وطول هو حر يعني لكن إيه ما حدش يجيب لي مثلا ما حدش ي... هم خمس قواعد حجيب الأربعة اللي جاب اللي جاب أربعة وساب الخمس هيبي أنقص درجة هيبي إيه ألف درجة يعني طيب ما أنا أنا بقول لك هوات لذلك أنا مش عاوز إيه أنا أقول القواعد حفقط يعني وبعدين برضو مع لو هيعرف ممكن يكتف بسطر واحد ولا سطرين في كل إيه في كل عنصر طيب أي الصحيحين أصح ولما أي الصحيحين أصح ولما الصحيحين يعني البخاري ومسلم أيهم اللي أصح هتقولي البخاري اللي أصح هقولك طيب ولما في كم حاجة كده ست حاجات ولا سبع حاجات مش فاكر بقى انا ذكرت لكم كم حاجة هم دولة اللي ايه الدرجات اتوزع عليهم اللي هتقول خمسة هتسيب واحد هتقل هتقول اللي هتقول لهم كاملين هت هتأخذ درجة كاملة طيب اه تكلم على فكرة انا انا بحاول ايه يعني اكتفي باليسير من من الإجابة يعني وإلا ان الكلام ممكن يعني ايه أنا ذكرت أصلاً في الدرس كلام أكثر من كده يعني أنا ما ذكرت في الصحيين الصحيين أصح فكرة أنا في الدرس إن أنا بدأت أجيب كلام أهل العلم اللي هم إيه لهم كلام ممكن يفهم منه إن, إن مسلم أصحي وكده لكن ماشي أنا تسهيل أنا على أخوانا أنا اكتفي بس بالإيه بالمرجحات يعني أي صحيح تقولي هم كم حاجة هتلقوا أهما تكتب لنص صفحة بالكتير طيب تكلم عن رؤيه المبتدع تكلم عن رؤيه المبتدع المبتدع ده رؤيته ايه مقبوله ولا مردوده ولا فيها تفصيل واما تقول اللي يعني هتذكر الاقوال وتقول لي الايه الراجح بالدليل يعني تحاول تقول لي الايه لو انت هتدلل على قول تذكر الايه الدليل بتاعه طيب تكلم عن الحديث عن حكم الحديث المرسل الحديث المرسل إيه حكم الحديث المرسل تكلمنا عليه برضه في إيه؟ في درس إحنا قلنا إن الحديث المرسل لو المرسل ده هو يرسل عن السقات وغير السقات في إجماع من أهل العلم على رد حديث طيب الذي لا يرسل إلا عن سقى اختلف قالوا العلم في إيه في قبول حديث ماشي اللا الراجع بشروط الشافعي بقى تدخل على إيه كلام ال الإمام الشافعي أنا أنا بس عاوز أقولكم إيه في حاجة مهمة يعني أنا مسألة الاختلاف أهل العلم دا في الحديث في حديث المرسل الذي لا يرسل إلا عن ثقه ماشي أما الذي يرسل عن الثقات وغير الثقات فإجماع العلم على إنه إيه حديثه مردود ماشي طيب اذكر إيه أنا بقول لك تكلم عن حكم الحديث المرسل المرسل ما أنا بقول لك هو أنت اذكر ما قيل في معنى قولهم حسن صحيح شوف أنا ذكرت كمقول كده ستة مثلا مواقيلة في معنى قولهم حسن صحيح ستة أقوال مثلا ولا سبعة تذكرهم وبرضو مش هيطول يعني معك بكتير صفحة ولا حاجة التدليس أنواع التدليس سؤال الثامن التدليس وأنواع تكلم عنها أنا شوف أنا ذكرت ستة أنواع برضو ولا سبعة تتكلم عنها طيب كده تمن أسئلة اللي هم اللي اللي فهم تطويل اللي ممكن يقضوا منك وقت أنت هتخ... يعني إيه هيجيلك منهم سؤالين يعني سؤالين بكتير وهتحل وهت... لهم في مثلاً في ربع ساعة في نص ساعة والامتحان ماكو يبقى ايه بيقولوا يعني يبقى ساعة طيب اللي هو الأسئلة كده واضحة يا أخوينا واللي حد واضحة طيب الأسئلة بقى اللي هي ايه صح وغلط اصل هو هتتملوها وهتترفع على النت انتوا هتشوفوها يعني ايه, إيه؟ لا الناس الاجابه ايه لا هم يحلوها من نفسهم ما هو كده يحفظوها بقى خلاص ايه انت مش عاوز نقول صح وغلط الناس عايزه تنجح يا عم هو عامه طيب الأسئلة أنت تاخدوها ويعني رجاء يعني كل واحد يشتهد أن هو يستخرجها من المنهج ويحلها مع نفسه يعني إيه أن حد يعمل إجابة جاهزة كده ويوزعها لا كل واحد يعمل إجابة جاهزة بنفسه ماشي ليه نفسه مش أن يعمل نموذج إجابة ووزعه كده كل يحفظه ويسيب المكرر لا طيب السؤال الأولي أخواننا في صحيح وغلط ما كان على شرط الشيخين أقوى مما خرجه البخاري ما كان على شرط الشيخين أقوى من خرج البخاري. المفروض أنت إيه؟ تحط صح أو غلط؟ ماشي؟ أقوى مما خرج البخاري. السؤال الثاني: المزيد في متصل الأسانيد من أنواع الأحاديث المقبولة. المزيد في متصل الأسانيد من أنواع الأحاديث المقبولة. السؤال الثالث الحديث المتواتر مقبول دائما السئلة سهلة مش كده سهلة جدا سهلة يعني الحديث الموضوع يكون في سنده متهم بالكذب الحديث الموضوع يكون في سنده متهم بالكذب الحديث الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره. فاحش الغلط حديثه منكر. فاحش الغلط حديثه منكر. يشترط في الحديث المعضل أن يكون السقط من وسط السند من وسط السند الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي الحديث الغريب من أنواع الأحاديث الضعيفة الذي يرسل عن الثقات وغيرهم الكلام اللي كنت لسه بقوله الوقت أجمع أهل العلم على رد حديثه أجمع أهل العلم على رد حديثه الحديث المطروك ضعفه شديد المطروك ضعفه شديد الحديث الحسن لغيره يعمل به الحسن لغيره يعمل به الآحاد المقبول يعمل به في العقائد والأحكام من أسباب الجهالة تدليس الشيوخ كده كام 14 سؤال؟ من أسباب الجهالة اللي لسه الشيوخ هنكمل بعد الأزان إن شاء الله الخمسة تتعلق بالواجبات والمحرمات. المرؤوَة تتعلق بالواجبات والمحرمات. سؤال السادس عشر. لا يفجّق كثير من أهل العلم بين الفرض والغريب. لا يفجّق كثير من أهل العلم بين الفرضي والغريب. ال16 ده هم هيجي ربعهم هيجي لك منهم اربعه في عاوز اسال فيجاوبوا يعني هنا لا. طيب دولت 16 سؤال يا اخوانا ربعهم التنين ربعهم اللي هم الاثنين ماشي ال16 دول برده ربعهم اللي هم كام اربعه ماشي في كمان 16 يعني اختار من بين ربعهم اللي هم اللي ايه أربعة. واللي لازم يجي لك من دولت مش هيجي لك من غيرهم يعني هو كده الايه يعني في الإدارة هم اللي إيه طلبوا كده يعني يعني الامتحان مش يخرج عن ال16 دولت مش يخرج عن الثمانيه دولت مش كده يعني لازم هيجي من قلب دول طيب حديث الراوي المختلط يقبل كله افتح قوس ده السؤال الثالث اختر, مم مما بين اختر مما بين الأقواس. اختر مما بين الأقواس. حديث الراو المختلط يقبل كله. افتح قوس. يقبل كله. يرد كله. يقبل منه ما حدث به قبل الاختلاط فقط. السؤال الثاني. حديث المدلس. افتح قوس يرد كله يقبل كله يقبل ما قال فيه سمعت فقط يقبل الاختيار الرابع يقبل ما صرح فيه بالسماع يقبل ما قال فيه سمعت فقط فقط الاختيار الرابع يقبل ما صرح فيه بالسماع يرحمك الله السؤال ده كتبتو كلكم؟ طيب تدليس الشيوخ يشترط فيه التصريح بالسماع افتح كوس تدليس الشيوخ افتح كوس يشترط فيه التصريح بالسماع في كل الطبقات الاختيار الثاني فيما بينه وبين شيخه فقط الاختيار الثالث لا يشترط فيه التصريح اصلا السؤال الرابع اختلف البخاري ومسلم في حديث الراوي المعاصر اختلف البخاري ومسلم في حديث الراوي المعاصر لشيخه إذا قال افتح كوس حدثني الاختار الثاني أخبرني الاختار الثالث عن تختار واحدة من ثلاثة دول حدثني ولا أخبرني ولا عن السؤال الخامس لا سهلة يا أخوانا ولا إن شاء الله يعني لسه تذكره عشان تبقى سهلة ولا هي أس... لحد شغل... سهل جدا سهل. طيب هو في المشي يبقى خير إن شاء الله طيب الحسن عند الترمذي يساوي الحسن عند الترمذي يساوي افتح قوس صحيح لذاته حسن لغيره حسن لذاته السؤال السادس أطلق الحسن عند العلماء المتقدمين على أطلق الحسن عند العلماء المتقدمين على افتح قوس الصحيح الضعيف والمنكر المقبول دون الصحيح الاختيار الأخير كل ما سبق السؤال السابع, السابع الحديث المتواتر أقوى من الصحيح أدنى منه قد يكون أقوى منه وقد يكون أدنى منه السؤال الثامن أول من صنف في الصحيح المجرد في الصحيح المجرد افتح قوس الإمام مالك الإمام البخاري الإمام مسلم السؤال التاسع الفسق يقدحه في الفسق يقدحه في افتح القوس الضبط العدالة الاتصال السؤال العاشر، حديث الراوي المغفل، افتح كوس، ضعيف، منكر، متروك، شاد السؤال الحادي عشر، يسمى حديث الراوي المجهول، افتح كوس، معللا مبهما مدرجا ليس له اسم خاص به ليس له اسم خاص به سؤال الثاني عشر شر أنواع الضعيف شر أنواع الضعيف المتروك المدلس الموضوع المتروك المدلس الموضوع السؤال الثالث عشر الحديث المقلوب سبب ضعفه فقب شرط العدالة الضبط الاتصال السؤال الرابع عشر الوهم من قوادح افتحكوس العدالة الضبط الاتصال السؤال الأبل الأخير اللي هو الخامس عشر الرو المبتدع حديثه يسمى افتحكوس المدرج المبتدع ليس له اسم خاص به السؤال الأخير وهو السادس عشر العلة الإصطلاحية العلة الإصطلاحية مثل افتحكوس التدليس الاعضال الكذب انتهت كده الأسئلة هما أربعة من دولت هما اللي يجوا في الامتهاب مش يخرج عنها ويا ريت مسألة النمزج اللي بتوزع ديت يا خوانا ريت كل واحد يعمل النمزج لنفسه يعني ماشي في أسئلة مش واضحة طيب هو اللي قبل كده اللي لحد النهاردة معايا ماشي اللي قبل كده بقى يعني معلش أنا ما يعني لكن هي منسوخة يا إخواني وموجودة على النت في بعض إخوان إخوانكم فرغينها وحطنا على النت أنا شفتها يعني أنا لو كنت شوفتها كل نامه كلها كده ما كنت كتبتها أصلاً على الوقت في موقع اسمه تفرغات الإسلامية وحاج زي كده اسمه إيه آه للكم شو للكم حضرة الستة 16... عشر أنا شوفت الحبتين المرة اللي فاتت شفتها لسا النهاردة ترى فأنتوا وكتبين كله يعني انا ما فيش مشكلة مختصر زيادة ل اللي في الشريط كتبينه يعني آه آه آه و... محمد بيقول إن هيبقى مع نسخة من التفريغات اللي قوما كذي وهي موجودة على النت وهو على دراية به <تصفيق> طيب انا <تصفيق> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا